وَأَنَّ لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى أَمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسَ وَلَا غَرَقَ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا الرُّشْدَ وَأَمَّ الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً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 م يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى أمر رسول إنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أدل رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا